117. مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 118. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 ووصَّبْهَا إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ يا بني إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ أَلَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذْ حَضَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتُ إذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ